ردد يا جبال ردد يا سهول اننا بالفعل واقتدي بالرسول ردد يا جبال ردد يا سهول اننا بالفعل واقتدي بالرسول رددي رددي رددي يا رددي رددي اننا من أبات اسود أسعد العالم واضاء وجود رددي اننا من ابات اسود أسعد العالم واضاء وجود من ابات اسود اسعد العالم واضاء وجود رددي رددي رددي رددي رددي يا جبال رددي يا سهود اننا بالفعل نختدي بالرسول يا شباب الهدى زمزروك الرعود حرروا المسجدة من فغاة اليهود يا شباب الهدى زمزروك الرعود حرروا المسجد من طغاة اليهود يا شباب الهدى تنزلوك الرعود حرروا المسجدة من طغاة اليهود ردديه ردديه ردديه ردديه رد